أي واحد منكم تعلم؟ كل ما أقوله من شفته هذا هو أن الدنيا تعيش على هذا الشخص هذا الشافع الثاني شيخ الإسلام محمد الإنزامات التي ألزل بها الشيخ الإسلام هذا السائل ودمر الزعب ودع أنه مجبور المصدر نجدكم الإنزامات أنه ماري أو صواق الملك أو عن أو فعل أي عمل أو أي من المقبرة وكذلك لا يلمون عليك أن تضغط إما فلست تغضب في هذا في هذه الداهي من جدع معاطر اما بالقضى او بشبعته ولا عذر من جامد تقدير خليقه كذلك في الاخرى بلا متنوي يعني في بدء ومطرع المطر الذي and have to say, إذا كان هذا عن تقدير وتدبير إذا كان هذا عن قدره وعينه كذلك البريق عندنا ويظن بخلق الفعل ثم له قوته اذا كان الله عز خلق هذه الاشياء الذي نراه وان يدرك في كثير من الحياه المصنع من الغايه وهي وقع منه الحكمه فكيف لا يكون في خلقه الفعل من الخير او الشر على الشر والإثارة على الخير لكن هذا عن حكمة وخبر بعيد. وضحك بل الفساد عرض الله جبينه كل هذا سهل جدا, جدا. قال إذا كان في هذا لو حكمة فما يظن بالخلط ثم العقوبة؟ فكيف منها؟ عذاب واللون لان العقوبه الشرعية الرقوبة الرقوبية فكيف هو من هذا يعني من هذا الحكم ومن صور الحكم والتعليم فكيف هو من هذا عذاب واللون من فعل فعلى معصية صرفة تبقى زنا اما إما يجدد وما يرجع شرق ففي الآخرة في عقوبة الله قالوا قلهم عن الفعل طيب عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة يعني لو وضعت هذا من طبيعتي في حركات الفعل والكسارة كآل صدم أوجب الموت يؤكل الموت اليوم للآن جاء الله يقول وردنا بصنفة السيارة لا لعسك وفراد إذا مدي عقد من غير إلا إن شاء الله شيئا ممكن وردي يعني يمكن نفسي فوق شارع الغير على النفس الواقع إخاصة من العفور إلا إن شاء الله شيئا أما الكفر الإخوار أما المعاصر أما المصطر فآخرها تتركك ما بيش فائل إلا إن شاء الله أضروها بنوايا تردد، الكوف، اليد، المعصية، أراد أراد هذه الجواهر على الظلم، على ولي المسلمين، تتأثر، يقول وكيف ومن هذا عذاب مورده؟ اليس كل شيء. بل عن الفعل في عن العبد عند الطبيعة كاكل سم أو جبل مرت أكله. أن تحس سما وهو في ذلك النبض خالدا فيها وهذا محمول على المستحيل والا اذا لم يكن المستحيل فهو تحت المشيئه ان شاء عذابه وان شاء اطفاله وامر التخليك يحمل على طول الموت والقطر وهذا في اللغه له ما يعينه أوجباً لو تأكله وكل بتقدير لرب المشيئة يعني الذي فعل الذي فعله العبد المعصية بتقدير الله والعقوبة بتقدير الله كمان أجل السوم الله الذي خلق بالصوم أليس كذلك؟ طيب من الذي فعله أجل السوم من الذي عساد العبد العبد خلاص <تصفيق> طيب ان هذا هذا محمود من داعشه العبد طيب العقوبه كان يقول هذا مرتبط بهذا الملاح السبب مرتبط بالمصير النتيجه مرتبطه بالمقدمه المعلوم مرتبط بالحكمه كمن اكل الا طيب من شربك؟ سبب, سبب من الذي خلق هذا خلق والله من الذي خلق الطائر والشجر والله من الذي خلق الطاووس والله من خلق المؤمنين والكادمين والله سبحانه وتعالى من خلق الكعبة الذي هو والعقوق؟ والله سبحانه وتعالى طيب لكن من يبقي شرف على من الفاعل على من الذي يعرض العبد أن أنه الضار شائل مريد من إزمان كأكل كأكل سم أولى بالموت يقول طيب الموت اكله وكله لتقضير لرب مشيئته فكفرك سمهي بالموت ابن ابنه لبنها فكفرك يا هذا كسم اكلته وتعذيب نار مثل جرعه بصته الان ربما الانسان ياتي شرف فيبص في الماء فيشرق في الماء فيموت في ألست من الشطره قال الست جرات لهذه الدار من منجنه يعاقب اما بالقضى او بشرعتين الان الابواب لا هل اقول بقضاء الله عز وجل معنا طيب العقوبات الشرعيه اما عقوبه قضائيه تغير واما عقوبه شرعيه جميله مثل الحدود الشرعيه جميله هذه الحدود العقوبات والحدود حد الزنا حد الشرط حد السيطره حد الرده حد الحراره ومثلث قال الست ترى في هذه الدار منجمت يعاطم إما بالقوه أو بشرعة ولا عذر للجال بمقدير خالد كذلك الأخرى بلا مذنوية بلا مذنوية نحملها على المعنى أي بلا استثناء لأنهما سراء أو بلا مذنوية أي بلا اعتقاد والقول بأن الله خلق خير وغيره ويحلق الشر لا نقول هذا معنى أنا؟ يعني ولا اله الا الله وحده لا شريك له هذا ولا الله خلق الخير والعبد ارشاد اخر الى الله الله خلقه كل شيء تعالوا نقرا كاملا من المستنبي تعليقا على هذا المقطع صفحة يعني انه يبتليك نقضا بقوله وابطالا له ان الله تعالى يقضي بهذه الالام اليست المراه الفاقده لولدها الثكه تتالم ان تسخط ان تشق الثرو ان ترفع الزوجه ان تحرق الراس ان تعارض القضاء هذا هو المذموم لكن هي تتالم الرجل ان يصاب بالارض الابتلاء هو من اصغر القهر والله يحترميه هذا كان الله من المبتلع؟ العب العبد ليس ولا حين تلو؟ في هذا الشيء تقاطب أهدام في الناس هل ليس رفكم أي الناس؟ يقع بتقديم له؟ يقع بمشيئة الله وإرادة يقول أن الله تعالى يكون حكمة الأهدام على غير أهدام الأطفال في أصل بأهدام حيوانات البائم من الصوبيان والمجانين والباء هذه الألام من توزن الطبيعه بلا تنفق الطبائم إلا أن تكون على هذه الصفات تكون صحيحة ومضيبة ومرتاحة ومتالمه بحسب ما يعرض للطبيعه معنى يعرض الطبيعة السليمة لله يعرض الطبيعة المكملة من أصدقاء الله ومن كرام فإذا كان الإسلام الألم إذا هو الإسلام تولد عنه إذا في سبب وفي مسبب معناه وتوترت عليها. كمن اكل سم من عليهم عليه الحلال الا بشر او القى نفسه في النار او مهلكه فكفر الكافرين واجراء المجرمين لمنزله من اكل سم من النار اكل السم من اختيارك من ألقى نفسه من قبض شارب فعله يترتب على هذا الفعل الاظهار من اطلع نفسه تحت السياره باختياره فهذا باختيار فهذا من مشيئتي فعل بارادتني هذا وطريقتي يترتب على هذا الاثر يقول وترتب عليها الاسقام كمن اكل ثم ترتب عليه لابك اولا نسبه الى النار اولكم فكثر الكبير المجرمين بمثله من اكل السم الله او قرب الى سم لا بد ان يترتب عليه عقاب واضر فاشهدوا الرب فاذا لكم من اكل السم او قرب الى سم طيب، وتنصر هلاكه الى عمله فالكفر والمعاصف كذلك بل أبلى لان اكل السم والمرض نفسه من هلاكه ربما يعرف له بعض الأعواض المهنئة من الهدى الصحيح ربما يجب لخدم الكفر والتوابعه فإن أخاره متلطبة عليك فعن الله إلا إذا رفع العبد معروبة حصوح صادئة ما هي شعورة التوبة يلا عند أخينا محمد محمد محمد محمد شروطة وباسم أو الله أول شيء الإخلاص أول حاجة الإخلاص الشرق مادة لإخلاص مادة أعمالك نهاية الإخلاص يمكن واحد من المعصيب خوفا من الحرس ممكن أدرك بخار خوفا من الحرس يعني كان كم زمان نسوى على البخار بدرب على عيام زباد زمان، اول على البخار في مصر كان في بلد جديدنا كان مورغلق وبيجدعو وبي... عن نفع شمعت شدار أنا كان مورغلق وفي 1982 هذا اللي ذكر باي شخصيه معقوله باي بدور مسؤول مندوب مندوب تمام مين صور اليوم صار الشغل كده احنا كنا في الشغل خلاص ليه ممكن يخرج في فكره خوف من الخطا والذنب خدمه لله وحده لا لا عايزين الله المعارف. ها اخلاص مرهو. اذا اول ثاني يمز... آه... ان على على الندم حبيب الندم ان الشيخ الله يعود الى المعاصي يعزم على عدم العوده لا لا الاقلاع أعملتكم على ناتل وخطيب من دماغ المعرض؟ معك؟ وزيارتكم؟ وزيارتكم؟ مش تمامكم؟ أه؟ أنا كنت الله، نتأخذ؟ كمان، الشرط الثاني الرابع اقل الوقت خاص الندب العزم على عدم العوده الرابع خمس رغم المظالم هم الوقت وقتا وقت عام وقت البيع خلاص الوقت العام ما يظهر من دون الوقت الخاص ما له يظهر βλάστηλαμε, μου είπανε να πιστέψω, σουλτάνος, σουλτάνος, νεφλάσαμε, αμέσως το άγγιλλαμε, μας είπανε να χωρίσουμε τον τάπ, ήσλαν νότο, σε πάλι ανταγωνισμό, το κάνει να πεις δεν μπορεί κανείς να τον πεις κάτω, το τότε μας έφερναν νότες, δεν μπορεί να είναι الاخلاص أول حضر أنت بنا؟ الإخلاص الإخلاص إنما الأعمال الأمنياء إنما نكون من الملع وؤمنوا لك الله هنا صاحب الإندنسيا اسمه ها؟ تعالين يا شخزين؟ تعالين شخزين شخزي من صوت الله يبارك على المظالم العزم على على العار جل عام الشيخ محمد علي رص سبلا الشروق خبرك إخلاص ثاني أندل، الثالث، لا أنسى الأندلاع، طبعاً هذا العزم على هذا التأذيب، راضي المظالم السادس الموضع، يلا الترتيب ما الله غير ما العزم على اذا كانت اموال رد المطالب قائمه اذا كانت عوض املاك حق الاخرين هل اذا عنق حق الاخرين فلا يشترون في الضرر فبقي الاخير وهو الروح وهو ايه الو... طيب يقولوا يا بر الوالدين قول كلام الشيخ يقول إلا إلا العبد من المنصره ومما ومما يبين ذلك انك تشارك في هذه النار وقباب النارين. صال لا دعاء القمر قوة صدر قوة حجود هلا قوة نوح هلا قوة رود قوة قوة كثيرة هلاكم الله قال عقوبات الباغين والظالمين والمعتدين عقوبات شهنا كلها إما عقوبات قدرية يقع ضرب جرمين كما لك الأمم السابقة بحقوبات المتلوئات وكما يقول شاهدوا من صاد أما من استقرأ من استقرأ محوال الزرق صادق صادق تتبع سنك تتبع واستقرأ وتتبع مجرياتهم وكيف كانت أعاطب الباغين والمجرمين أشنع الأعاطب يوالباطن وإما أبوبات شرعية تعلم؟ ومرتع مبتغيه وخيمه أن يحقق البيت ها؟ هذا شخص ومرتع مبتغيه وخيمه أن يحقق البيت ولا تساعة من دميه والظلم مرتع مبتغيه وخيمه من فرض البيت؟ اللي في أكيث المالك والشهود هورا يحصل بيت شرع ندم البغاة ولا تساعة من دمك والضرب هي مرتعك فيه وخيرك يلا شباب الله يا رب يلا أصحاب القضر وأصحاب أجوك المالك وأصحاب أحسنين ندم البغاة ولا ساعة من دمك يعني ليست الساعة ساعة من دم ندم المغار ولا تشعره من الدنيا ولا تحين بنص ولا تشعره وانظروا مرتع المرتغي ايه وخير يقول ولا شمر برضيكم وتترفع فكانت عواقب ظليله الجميه القول انه مش استاذ يعني شيء جميل كانه مسالك من كلام الطيب قريبه قريب منه زي في نفس النفس من الطير التعبير في التعميل في الشياط من كلمات عبارات التعميل والشرح والمغالبه يقول ان العلماء الكبار والعلماء المعاصرين أصحاب الموضوعين في الأصول لكنك تتعلم الله تكون الله لانك الله ان تكون مسافه لانك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك يعني, ممكن تصور يعني ما تتعلم انك تتعلم انك في انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم واما عقوبات شرعيه يقتل القارب ويقطع السرد والقاء الحر بالراجل او الجذب على الزاهد ويجذب الشارد القمر ويعبر في كثير من المعاصي وهذه عقوبات قدريه شر فهذا تقول ايها المعتذر عن العاصين بالقضاء ان جميع ابناء قد ظلمهم الله عز وجل حيث اوقع بهم هذه العروضات وحيث احلت بهم سند لك فان قلت ذلك فقد بلغت من عداوه الله وعداوه رسله ومحاربه الله مبلغا ما تلاقى قالوا إن رزعت إلى خط وقل إن هذه العقوبات القدريه والشرعيه هي عدم من عباده فالنجوع إلى الحق. الحق وبذلك وغيره يطلح مطلع لأعضار من عن المجدين ولذا نأسسنا في البداية لا يحتجم قدر في المعائم بل يحتجم به في المصار فلا أهد من المجدين أو الأفصار أو المخار يقول يعني لهم سيرون لهم برون، نحن برون، نحن لا من بلالا هذا هالا أمو قضاروا كلمة حق عندما نقول كلمة حق أريد من ناحية أن الله المشي. ما شيء يوجد شيء لكن يجب ان يعول على نفسه من اللوم والذنب والتأنيب، ويعتقد انه المقصر القاصر انه المدرك فما اتى بيعه الخير ويحمد الله عليه، وما أتى من شر, شر فليلوم نفسه الله يلوم اقوى الله طيب اكتراننا الشيخ سامح قراننا بذلك الموضع لأننا أفهمت ويفيت نقضى قال ويفيت نقضى ما في جسم بآدم صدي ومجنون وكل بذيمة من الألم المقضي من غير شيلة وفيما يشاء الله أكمل حكمتي إذا كان في هذا له حكمة فما يظن بخلص الفعل ثم العفوبة فكيف ومن هذا عذاب مولد عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة تآكل سم أوجب الموت أكله وكل بتقدير لرب المشيئه فكفرك يا هذا تسم أكلته وتعذيب نار مثل جرعة غضغة لا ألا ترى في هذه الدار من جناح يعاقب إما بالقضاء أو بالشنعاء ولا عفر للجاني بتقدير خالق كذلك في الأخرى بلا مثنية عشان في هذا المقطع بعد وتقول وتقدير رب الخلق لذل من موجين بتقدير عفر الذل إلا بالقضى. على كل ادب ماشي وصلى على حكومه الاسلام خير وما كان من في المذاهب ورضي عواقب افعال عواقب أفعال الاداه اريد ان صور الاشياء التي تنقل الذنوب مركب خير فيه تنحب الذنوب دي اي عمل صالح صنيعه معروفة صدق يقول ودعوته تجاب إلى الجامعين دعوه تجاب ورب الشفاعه يعني بالشفاعة أيضا يذهب أفضل في يوم وتقديره بالفعل يجنب نعمة هكذا عندكم نعمة فتقديره الأشياء طبعا بعيدا وقال ذلك ولا اذكر ايوه لازم نقول النسخه قال لك يا النسخه النسخه وتقدير قرب نفس الكلام هذا فالكلام ضي مرض ها ها نفس الشيء. <الكلام. ễهن> نفس الشيء. ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها أنا بسم المرطة على المعنى أرمى عادة. في تقليم التخير إذا في تقليم التخير طيب يقول الله خذلنا الأحكام بالشرق يعني كما جعل الله منه والترايب قسمها من العقوبات قد جعل الله التوبة مع مرضي والدعوات والشدعات تبحى بها الهنية وتكشف بها القرون الله تعالى بحكمته ورحمته جعل أعمال عباد خيره وشعرها تتغذب عليها آخر الله وتقصنه بأدها عاجلا وأجباً من أحبه ان يقصد له في أدل ان يقصد له, له في أدل وأن يلسأ له الأدل وحسن الجوار وصلة الأفرام يعمران الديار ويزدان في الأعمار وفي الحديث الله على ضد هذا وعكس النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن تعجل أقوبة عقوبة هما العقوب والمن العقوب والد وشف حدنا في سابر في الحرام والحساب وعق الوالدين عق الوالدين لمن تاتينا عقوبات مع الجنه نشوف رجل كله وخم نقول لك ده ضرب كل البيت دعوه بلا مثيل حسن الجوار نعم يقول فكم جنه اتبعت غير الجعب كم تبعت من ندم كذلك افعال الشر كم حصل, حصل بها من وكم ترتب عليها من شهور فهذه الأمور لا تتميز قدر الله وبحكم الشرعي وحكم الملجا الذي يحمل عليه بما فيه من العدل والفضل وقول عليه الشرع اني مقدر عليه بقول الذئب هذه الطبيعه يعني كما اننا لا نلوم الذئب عشان نقتبس نلوم هذا المجرب العصي، المُ المُرتب والطبع والطبع والطبع, والطبع. خذه، لأننا لأننا لم نره، هذه طبيعه ذهب، وهذه طبيعه سبق، والنمل والعسل، لأ ماذا نرو نروهم؟ لذلك هذا الدرمي، هذا بدر، وقولنا عليهم الشرط، وصلنا أننا رضوا به، النرد النرد ما قولنا هذا قولنا هنا تلقبه على عليم الشرط عليم الشرط وقول عليم الشرط إني مقدر عليهم فقول انت هذه طبيعة يعني لا نملك تكون لا نملك اذا لا نملك أسفر بينما جمل عليهم فعلنا من الإفتراس تعجب الآن المجر وديع صحبا ورموك فرسا وديع بوديع بوديع وديع بوديع إنه غلل بنا بضطرق ان هذا إذا فعل الشر ولو نوع وقال فلا هذا فلا على الله سبحان الله من هذا القصير جسد لنا معاني الإيمان قضاءه لسير وقال له هذا القضاء قد يقضي هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل Spoken going to be the يقولون هذا إذا أتى هذا السائل وقالت إن الدم بالحاضر عليك فهو مثل الطبيب رش من ومثل الشرير إذا فعل أشجاره جوان وضر وقال هذه طبيعتي على لوم علي فهل يصح هذا القول عنه الاذان والعطاء؟ أم يكون لومه شر؟ لا على الاستهال والسحباب جمع قيل غرمين وإدمين يقولنا أنه عامل عامل قبيح وانصف واتصف من خلق قبيح وكان رأضت جوة وشد عقوبة ممن فعل جوة عاضي فإنه يرجى له المجوع الكوبة الذي طبيعته قواته وتوجيه من والمعاصر <تصفيق> اذا <تصفيق> نمر بنا المقطع الذي أولي الأخوة الآية فكريك أن من جسم من الأدمة صويل مولي وكل بأي المقطع البعدة وتخضير مرض لذنب لذنب الذنب إلا بدون تقدير رب الخلق لذنب مجب خير تقدير رب الخلق لذنب مجب بتقدير عقب الذنب إلا بتولته إلا وما كان من جنس المثال وفعه عواقب أفعال العباد الخليسة فخير بينهم تمح الظنوب وتعوة خير فلا نعمل صحيح إن بره من, من صدق الله ودعوته تجاوب اذا استجاب الله ودعوته قال فخير به تمحى الذنوب ودعوته والشرك السنه ذكر عشرة اسباب تمحى بها الذنوب ويمحى بها اثاره شركه في شرك العقيده القويه وكراهقه الموضه اسباب بها الذنوب واثاره نعم خير بيتم حال ذنوب ودعوة قال خير بيتم حال ذنوب ودعوة تجاه من الزام ورب الشفاعة وذكر بنا الشفاعة وذكر بنا الدعوة المسعدة نعم وتقديره للفعل يجلب نقمة كتقدير الأشياء طررا بعلتي هو نعم هو خالق الفعل وخالق العقوبة والذات، الفعل من الضاشر والعقوبة نعم ها تظنهم فجئه ان نعمته رحمه احمدا اسمعنا بدلنا الى, الى الشر ان هذا هذا اللقب الثاني أنا ايه قول الكاتب وصوبوا له قول الناس هذا القول الثاني نعم ماذا سمع وقول مقدوم تقول حليف الشر اني مقدر علي قول الذئب هذه طبيعتي سمعنا قد ألم أجب على الشر و ألم أجب على المرصية والكفر و أعبادة الصليم و خلاص حليف الشر حليف المعاصر حليف فهل يرفع ذم الملوم الملون بأنه يرفع نعم عن الملون بأنه كذا فمرضوا أم هل يقال لعصرتي يعني هل يقيلوا لعصرتي لا. أم لا. أم والتعذيب أوجد للذي هل هو أتى الجومين فعل يعمل مجبور المجمور طبيعته فجمع بين إشمين نعم ان الدم والتعذيب اوكد للذي طيعته فعل الصدور الشمعه قلت لا انا كل هذا بعد هذا في نصائح الشيخ وسام الدمير ما قدمها لي هذا الرجل سبح الله رب السماء جميعا وهو عالم النسب الحفظ ومرحوم فقدم نصائح غير في الرحمه والشفقه ابن ديميل في هذا الرجل بعد هذا الهدي على هذا الكنيد والرد والجواب بأحسن جواب وأحسن رد قدم لهم الصعب الأخير فإن كنت ترجو أن تجاب بما عصر ينتيك من نار الإله العظيمة شو السجن؟ فأرسلوا للرسائل والطرق التي ينجو منها من الضار ذلك هي كثيرة وقويلة إن شاء الله أخيرها لم ترسمكم وقم الصلاة من أجل اذا صلينا تتبعون درس الفقيرين وتتبعون الفقير ان ولا الله على ولا تتاخر الشخص عليكم بعد الكتب بعد الدرس أو في الدرس ان شاء الله من ان شاء الله الشيخ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته entró el